Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna Muhammad an abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Fa istemrar fi dersina Asul sunna l-imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah ta'ala Likmal ma al-asbu'i مسألة ما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر وهكذا مسألة الحوض وغير ذلك من المسائل ونستمر إن شاء الله فيما نحن بصدده وكذلك الإيمان بالميزان تقدم الكلام عليه وأنه يوزن العبد ويوزن العمل ويتوزن الصحف وهكذا القبر متضمن للسؤال الذي هو الفتنة ومتضمن للضمة ومتضمن للنعيم وللعذاب وهذه الأشياء أمورها في موطنها قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر حديث الدجال كثيرة وقد ذكرت في كتابي تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال ما يدل على ذلك وجمعنا ما يربو على مئة حديث أو أكثر وهو من المتواتر ومع ذلك نرى أن المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ينكرون أحاديث الدجال وينكرون كذلك أحاديث القبر وينكرون كذلك أحاديث الرؤية إلى غير ذلك بدعوى أن ظاهرها غير مراد أو أنها ظنية الدلالة أو أنها أخبار أحد والواقع يكذبهم والمسيح الدجال يقال أيضا المصيخ بألخاء وهناك مسيح الهدى ومسيح الضلالة فمسيح الهدى هو عيسى بن مريم عليه السلام ومسيح الضلالة هو الأعمر الكذاب أصله من, اليهود أصله من اليهود وينصره اليهود كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من من عذاب جهنم من عذاب الكبر ومفتنة المحيى المهات ومفتنة المسيح الدجال وهذا من صفاته أنه مكتوب بين عينيه كافر ويخرج على حمار ريس على ريس ويطوف الأرض في أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون في اليوم الذي كسنة قال صلى الله عليه وسلم أقدر له قدره أي في كل 24 ساعة تصلى خمس صلوات يقدر تقديرا وهكذا فتنته عظيمة لولا أن الله عز وجل يسلم المسلمين والله لا يضر مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم منه من سكن مكة والمدينة لا يدخل مكة والمدينة رعب المسيح الدجال ويسلم منه العلماء وطلاب العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الشاب هذا الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وهو موجود الآن لحديث الجساسة فإن كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يضعف هذا الحديث لكن لا حجة لمن ضعفه فقد دافع عن الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في رسالة خاصة وكذلك دافع عنه التوجري في كتابه في أشراط الساعة وهكذا دافعت عنه بحمد الله في كتاب تحذير العقال مفتنة المسيح الدجال وقد أخرجه الإمام مسلم ولم ينكره أحد من ممن يعتد به يعني في باب العلل والشيخ بن أتيمين رحمه الله إنما أنكره لنكارة فيه ولا نكارة ففاطمة بن تقيس حدثت بهذه القصة وقد وافقها غيرها وحتى إن لم يوافقها غيرها فهي أمرأة عالمة صحابية جليلة وحادثها مقبولة وقد قبل منها عمر رضي الله عنه وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لود باب لود في فلسطين ويكون نزول عيسى بن مريم أولا عند المنارة البيضاء شرق دمشق شرقي دمشق ثم يلحقه في باب لد في فلسطين ويقتله وإذا رأى عيسى بن مريم ينمع كما ينمع الملح من الماء فيقول لي ضرب منك لا تفوتني قال ويخرج بعده أيضا ماذا يأجوج ومأجوج بعد خروج بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج waasyallam Allahazawajal. بعد ذلك المؤمنين, kembali di hadis Nwasmin sembahang. Ada Muslim betul hidup yang arada, yang yurajah. Dia. Kata, "waalimah" kau lalu, amal yang zidu dan kus. Kembali di hadis Nwasmin sembahang. Ada Muslim betul hidup yang arada, yang yurajah. Dia. Kata, "waalimah" kau lalu, amal yang zidu dan يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا إجماع السلف قاطبة من المتقدمين والمتأخرين وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد المرجع والخوارج ومن صار على سيرهم من الرافضة والمعتزلة والجهمية فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون درجة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلو كامل حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهم جميعا وهو صحيح من حديث أبي هريرة وإن كان قد علت بعض الطرقه وفي الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فإن حسن الخلق من الإيمان بينما أهل البدع من المرجعة وغيرهم لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفي الحديث أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم وهذا يدل على الزيادة والنقصان إلى غير ذلك مما ليس هذا موطن ذكره وإنما هذه إشارة وقد تكلم على مسائل الإيمان الإمام القاسم بن سلام في كتابه الإيمان ومعالمه وقد يسر الله بتحقيقه وشرحه وهكذا تكلم على مسائله الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وهكذا الإمام البخاري في كتاب الإيمان والإمام مسلم رحم الله الأموات والأحياء وهكذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين تكلم في هذا الباب وتكلم عنه الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وكل من ألف وصنف وأفرده شيخ الإسلام بمؤلف مستقل وذلك لأهمية هذا الباب ولكثرة المخالفين فيه فعلى المسلم أن يتعلم مذهب السلف وعقيدة السلف في هذا الباب وغيره من الأبواب حتى يلقى الله عز وجل بعقيدة مرضية وطريقة سوية سالما من البدع والخرافات وسالما من الأقوال الردية كأقوال الجهمية الذين يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة فقط وعلى هذا القول يكون فرعون ويكون إبليس من المؤمنين والكرامية الذين يعتقدون أن الإيمان هو القول فقط وعلى هذا القول يكون المنافقون مؤمنون وهكذا قول الصالحية والماتريدية وقول مرجعة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والطحاوي ومن صار على سيرهم الذين يعتقدون أن الإيمان يكون قولا باللسان واعتقاد بالجنان فقط ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان فكل هذه المذاهب ردية والمذهب الحق أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك مذهب الاستثناء في الإيمان هو مذهب السلف فإذا سئلت مؤمن أنت تقول مؤمن إن شاء الله ولا يصلح أن تقول مؤمن جزما لأن السلف رضو الله عليهم كانوا إذا سئلوا عن ذلك قالوا مؤمن إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وص...